الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حِسَّهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي قنتم تعدون يوم نطق كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى لي أنما إلهكم إله فهل آتُم مسلمون؟ فإن تولَّوا فقل آذن على سواء، فقل آذن تقم على سوائِه وإن أدرِي أقرب أم بعيد ما تُعدون إنّه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب تي وربنا الرحمن المستعان وربنا الرحمن المستعان قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون